لا تأتفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تسبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها اعمل لدار البقار الروى نخازلها الجار احمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسك طيلتها والزعفران حثيث نابت فيها انهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصال عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري قبة في العدن غالية في ظل طوبة رفيعات مبانيها من يستر الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مستيد بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها تغط ما فيها والله لو قنعت نفسي بما رزقت من إلَّا إلا كان يكفيعا والله, والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها لو أن في صخرة القمام لملمة في البحر راسية ملف نواحيها رزقا لعبد براها الله لم فلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان فوق طباق السبع مسلكها لتهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف ياتيها أموالنا لذوي الميرات نجمعها ودارنا لخراب البوم نبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها تجني الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكدير يأتيها فيها نعيم مقيم دائما أبدا بلا انقطاع ولا من يدانيها الأذن والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها يا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها وهذه الدار لا تغرر كزارتها فعن قريب ترى معجب كزاويها فاربأ بنفسك لا يخدع كلامها من الزخارف واحذر من دواهيها قد لم تدم يوما على أحد ولست قرت على حال اللياليها انظر وفكر فكم غرت ذوي طيش وكم أصابت بتهم الموت اهليها اعتز قارون في دنياه من سفه وكان من خمرها يا قوم ذاتيها كبيت ليلته سهران منشغلا في أمر أمواله في الهم يفتيها وفي النهار لقد كانت مصيبته تحز في قلبه أزا فيخفيها فَمَنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُوكُ وَمَنْ بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا تلك المنازل في الآفاق خاوية أضحى خرابا وذاق الموت بانيها أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر كذلك الموت يفني كل ما فيها فالموت احدق بالدنيا وزخر فيها والناس في غفلة عن ترك ما فيها لو أنها عقلت ماذا يراد بها ما طاب عيش لها يوما ويلهيها نلهو ونأمل آمالا نسر بها جريعه الموت تطوينا ونطوينا